وَأَلَّا تَعْلُوَ عَلَى رَبِّكُمْ بِسُلْقَانِ مُبِينٍ وَإِنِّي عُزَّتُ بِرَبِّي وَرَبِّكُمْ أَنْتَ رَجُلٌ وَإِلَّا أَنْتُمْ مِنُ اللِّعْلِ فَعَتَزِلُونَ فَدَعَى رَبُّهُ أَنَّهَا أُلَائِقُونَ مُجْرِمُونَ فَأَسْرِ بِعِبَادِي لَيْلًا إِنَّهُمْ رَاعٌ مُّحْسِنٌ هم متبعون وترك البحر رهوا إنهم جند مغرقون كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين كذلك ويورثناها قوما آخرين فما بكت عليهم السماء والأرض، فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا غررين، ولقد نجينا بني إسرائيل من العذاب المهين من فرعون، إنه كان ع. يَسْتَرْنَاهُمْ عَلَى عِلْمٍ عَلَى الْعَالَمِينَ وَآتَيْنَاهُمْ مِنَ الْآيَاتِ مَا فِيهِ بَدَاءٌ مُدِينٌ إِنَّ هَؤُلَاءِ يَقُولُونَ لَا يَقُولُونَ إِنْ هِيَ إِلَّا مَن كُنَّا الْأُولَى وَمَا نَحْنُ بِمُنْشَرِينَ فَأْتُوا بِآبَائِنَا أهُمْ خَيْرٌ أَمْ قَوْمٌ تُبَاعِينَ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ أَهْلَكْنَاهُمْ إِنَّهُمْ كَانُوا جَرِيمِينَ وَمَا قَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَا عِبِيدٌ مَا قَلَقْنَاهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَكِنْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ